يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الاختلاف أمر قدري كوني علما بأن هذه المادة هي الشر الثاني من سلسلة بحث فقه الخلاف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من ومن سيئة عمالنا إنهم يهدد الله فلا نضل له وما يضمل هذه ذي أشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أمام شرعنا في المرة السابقة في تدارس رسالة فقه الخلاف تكلمنا في المرة السابقة عن المقدمة التي بينت أهمية القضية وأشارت إلى عدة مثالك لمحاولة فيها كل منها عليه بعض المؤاخذات. ثم يقول والنصر الآن في بيان العناصر الأساسية لتصورنا حول هذه المسألة الخطيره أول مبحث يتعرض له عنوان الاختلاف أمر قبري كوني ومنه المذموم المنهي عنه شرعا وقع بي هذا المبحث مهم جدا ايضا في هذه القضية وفي غيرها كما تعلمون ان قضية الاحتجاز بالقدر هي من اكثر القضايا خطورة على الملتزمين وعلى المكلفين انه لا يدفع إلى تطبيق الأمر الشرعي احتزازا بالقدر يعني بعض الآفات يعني قد توجد في صورة تجد أن كل الناس ينكرها وبينما هي هي نفس الآفة بعدما يزينها الشيطان بأنواع من الشبهات تجدها تدخل على كثير من الخلق يعني قضية الاحتزاج بالقدر تجد أن كثير من الناس قد يحتج بالقدر فتدعو الى الالتزام بالدين يقول لو شاء الله ان يهدينا ان اهتديت هذه صوره من صور الاحتجاج بالقبر اذا نقلت الى صوره اخرى تقول له طيب الرزق ايضا بالقبر فلماذا تاخذ بالاسباب يقول لا بد ان يقع الانسان والله تعالى يرزقه بالاسباب التي ياخذ بها اذن انت في امر الرزق تقول أن الرزق بيد الله كما أن الهداية بيد الله لكن في امر الرزق أخفت بالأسباب لا يكاد يوجد وإن كان يوجد يعني لذلك كلام نادر جدا من يرى تحريم أو المنع أو القعود عن الأغذر بأسباب الرزق لكن هناك من يقعد عن الأغذر بأسباب الهداية هذا لا يقع في بفضل الله من يعني يعمل لدين الله مما هم مقاطرين في المقام الأول بهذا البحث ولكن ها هنا شبه زائدة جعلت الأمر ربما يكون له أن الشبه تدخل على بعض الناس وهي أننا نتكلم عن شيء أخبر الكتاب والسنة عن وقوعه حتما فهذا ربما يكون له قدر من اللبس عند بعض الناس إن ماذا تصنع هذا الاختلاف قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه فهو واطع لا محل فالبعض ليحتاج بالقدر هنا في هذه المسألة بالذات على اعتبار أنها مسألة يعني محسوم أنها ستقع وبالتالي قد يرى انه من العبث محاولة منعها لذا كان هذه المناقشة لهذه الشبهه المقصود من هذه المناقشة تقرير أننا مطالبون شرعا بأن نسعى لإزالة أسباب الاختلاف حتى وإن تيقن أنه واقع حتى وإن تيقن أنه واقع فضلا أننا لا نتيقن نعم أخبر أن يسلم عن وقوع الاختلاف ولكنه لم يخبر أنه لابد بد أن يطع في كل زمان ومكان. فلا شك إنه يمكن أن توجد فترات يكون فيها الخير هو الغالب من كتب الأماكن إلى غير, <تصفيق> إلى غير ذلك مما يعني ينفيها يقول دلت الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة على وجود الاختلاف بين بني البشر. وتقدير الله لذلك عليهم قال تعالى وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه صدقت من ربك لقضي بينهم فيما, فيما هم فيه يختلفون فبين سبحانه ان كلمته الصادقه وقضاءه الاول في تاجير الخلق الى اجل معدود لا يقضي بينهم قبله في اختلافهم وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أمة واحدة على الإيمان أو على الكفر لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة الظاهر على الإيمان ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أن جهنم من الجنة والناس أجمعين نقول في تفسير الايه اقوال للعلماء الاول قوله تعالى ولذلك خلق من ايه تخبر ان الله تبارك وتعالى قضى وقدر وجود الاختلاف وانه لو شاء لجمع الناس كلهم على شيء واحد والظاهر من الإشارة أنه لجمعهم على الايمان قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربه من ذكر الاختلاف وذكر الرحمة ذكر ان لن يزال البشر مختلفين إلا من رحمهم الله ولذلك خلقه الإشارة للاختلاف ولا للرحمة ولا للأمرين ما يقول في تفسير الآية أقوال للعلماء قوله تعالى ولذلك خلقهم أي للاختلاف خلقهم وهو قول الحسن في روايه وروايه عن ابن عباس الثاني للرحمه خلقه او ابن وهب عن طاووس ان رجلين اختصما اليه فاكثرا فقال طاووس اختلفتما واكثرتما فقال احد, أحد الرجلين لذلك خلقنا اوحجز بالقدر بايه في بالقدر ان الناس خلقوا ليبتلوا باسباب الاختلاف ولكن امروا أن يبحثوا عن أسلاب الرحمة يبقى فهذا الرجل يقول لذلك مع هو يملك أن يمتنع عن الإكسار في الخصومة وأن يقتصر على بيان الحق اذا كان معه دليل اذا كان معه بينه في المسألة التي يتخاصم فيها فأكثر من الخصومة بغير ما فإذا فقال فوس اختلفتما وأكثرتما فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا فقال طاوث كذب فقال عليه الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني الرجل بيحتاج يقول خلقنا للاختلاف قال طاوث لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة وفي رواية الرواية الأخرى عن ابن عباد قال للرحمة في خلقهم ولم يخلقهم للعذاب الثالث ده قول الثاني بالمسألة يبقى قول قول الاختلاف الثاني قال للرحمة الثالث المراب للرحمة والاختلاف في خلقهم وإذا يجمع القولين الأولين وهذا هو الأجمع يبقى كده الثلاث أقوال متنوعة ويأتي ده نموذج من نماذج أحد أنواع الاختلاف نقول اختلاف التنوع تفسير الآية ببعض ما تدل عليه يبقى ده صح وده صح ولكن يبقى أن الـ الـ الـ الـ الأجود أنك تجيب التفسير الجامع اللي يجيب كل الصور التي تشملها الآية في الآية الكلام في ممكن نقوله أحد أمثلة نوع من أنواع الاختلاف اللي عم تسميه اختلاف الايه بالتنوع. البعض قال خلقهم للاختلاف البعض قال خلقهم بالرحمة والبعض قال خلقهم للامرين مع. وإذا هو ده يجمع الاثنين وإذا الأسمن خلقهم وابتلاهم بأسباب الاختلاف وأمرهم أن يبحثوا عن أسباب الاجتماع التي فيها الرحمة هو عبر هنا على الاجتماع بالرحمة يبقى إذن الإنسان مبتلى بأنه سيجد أسباب للخلاف والشقاق وهو في ذات الوقت مع أنه يعرف من إن الأسباب موجوده هو مأمور بأن يبحث عن أسباب الرحمة قال الحسن الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك فمن رحم ربك غير مختلف فقيل له لذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لعذابه وكذا قال عطاءه الأعمش ومالك واختاره النجري يقول الحق أنه لا تعارض بين هذه الأقوال فمن قال خلقهم فهو يعني أن هذا الأمر القضري الكوني يعني أن الله قضى أن يقع هذا كما خلق إبليس وكما خلق الأعيان النادفة كالخنزير، وكما يعني يخلق أفعال العباد المذمومة كالزنا وشرب الخمر إلى غير هذا خلق الله ذلك فتنة واتكلاء وأمر العباد أمرا صرعيا بأن يتحروا اجتناب هذا فكون ان الأمر ناس كثير ما مثلا تأتي يعني لماذا تفعل هذا الشيء المحرم هذا شيء خلقه الله أحيانا البعض بياء مثلا من ضمن الشبهات العجيبة أنك تجد بعض من يتعاطون الحشيش مثلا هتقولها تقول له أن هذا أمر أنه خمر إن ده مسكر لا الذي دي ربنا خلقها وهي الخمر وهو ربنا خلقها برضه وكن الناس تحطت في إزازة ما هي الصمرة المطلوعة منها خلقها الله ايد الصانع والآلة اللي عصرت خلقها الله والآلة اللي عبت اذا هي في النهاية مخلوقة ويظن ان الشيء مدم على هيئاته التي خلق عليها لا ما هو الخمر الله هو الذي خلقها وكذا هذه الحثيث الله والذي خلقها الخنزير الله الذي خلق خلق هذه الامور فتنه وابتلاء وبين لك سبيل الهدى من سبيل الغي وامرك دبا موطن الابتلاء ان تترك هذا الصط فهنا داب بيقع من كثير من الجهال والطغام قلنا في شيء معين في قضيه الاختلاف زياده سوية اللي ممكن يخلي الشبهة دي تدخل على بعض من له معرفة بدين الله هناك ده الحديث أخبر جزماً بوقوع الاختلاف طب يفرق إيه مع إذا كان الشيء الواقع قدام عينك وإنت عارف إنه هو واقع مأمور بأن تسعى إلى إذنك برضه الشيء الذي أخبرت أنه سيقع فأنت مأمور بأن تسعى إلى إذنك لا ما وإن الحديث ذكر الأمر القضر الكوني الذي سيقع وأمر بالأمر الشرعي تجاه قالوا وإنهما يعيش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشيل المدينة بعد عضوا عليها بالنسبة لما تجد الاختلاف الكثير اسعى أنت أن تكون من المرحومين وادع الناس إلى ذلك وليس عليك هداهم هذه هي القضية قال والحق أنه لا تعارض بين هذه الأقوال فمن قال للاختلاف خلقهم فهو يعني أن هذا الأمر القضري الكوني فاللام لام التعليل ما هي؟ أي لام التعليل آه بس العلة ممكن تكون قبريه وممكن تكون شرعية قبريه يعني ربنا يشاء وقوع والله يشاء وقوع كل شيء إن كان ما كان منه شرا فهو فتنة وابتلاء ترتب عليه انواع من الخير بعد ذلك يعني تجعله في الجملة خير ولذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك الشر لا ينسب إلى الله مش ليس منك ليس إليك ليه؟ الله تعالى, تعالى يخلق كل شيء خير وشر الشر اللي بيوجد من وجود المحرمات من وجود الأفكار الباطلة من وجود الكفر يترتب عليه وجود الجهاد، يترتب عليه وجود أن الله عن المنكر تبقى الصورة الكلية الخائر فيها إيه؟ أكثر ولكن الشر بالنسبة لفاعله شر لن يتغير الشر بالنسبة لفاعله فيظل إيه؟ شرم هذه القضية يعني ربما يعني يكون تفصيلها أكثر في دروس العقيدة إلا ان احنا احتجناها هنا لهذه القضية فاللام لام التعليل لبيان الحكمة الكونية ومن قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب فهو يعني الأمر الصرعي الذي أمروا به كما انكر طاووس على ذلك الرجل الذي أراد تقرير مصرعية الاختلاف محتجا بالآية فقال له كذب فليس هذا الاختلاف بمراد شرعا فيكن اسم الإشارة ذلك راجعا إلى الرحمة واللام لبيان الحكمة الصرعية مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون اي ليعمرهم بعبادته أمر صريعا والقول الثالث جمع بين القولين فاهل طاعه الله المنفذون لامرهم الصريعي هم اهل رحمته سبحانه واما اهل الاختلاف المفارقون للحق الذي شرعه فهم لم يخرجوا عن قضائه وقدراته وحكمته الكوني لا يعني ده تاكيد ان الشر حتى لو جاء في جاء معه أننا لأن التكليف لم يتغير باننا نفع لاسباب ازالته ومقاومته قال تعالى ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات خذ بالك هذه الايه والايات اللي في هذا الباب برضو هتبقى اساس عندنا لنوع من الخلاف عن سميه خلاف ضباب غير فائق مذموم ذما بالغا لهو هو الخلاف بعد مجيء البينات وستجد الخلاف المذموم في الكتاب والسنه هو هذا الخلاف ده الذي لا يت يعني لا يعني ينفك عنه الذم الخلاف الذي من بعد مجيء البينات يختلف الناس إذا جاءتهم البينات، والوا ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم. ولكن الآية دي بتمثل جزء من البحث فيات إن شاء الله إن ده اسم خلاف قضاء غير فاعل. يجمع أصحاب أهم أسبابه البغي أهم أسبابه لأن البينات جت. طب إللي خلي ما زال هناك فريق يخالفها البغي يقول فبين سبحانه أن اختلافهم بمشيئته سبحانه وإن كان المختلفون آه منهم آه المؤمن المحبوب ومنهم الكافر الذي يبغضه الله لأن حب الله وبغضه تابع لإرادته الصرعية وأوامره على السنه رسله وقال سبحانه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة صبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينه وقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة صبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على إهدى وسبعين فرقا وان النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقه وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده وهم الجماعه وفي روايه الحاكم في مستدركي ما انا عليه واصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم وانه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبدوا عليها بالنوادث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال تقول فدلت هذه الأدلة على أن الاختلاف بين الناس واقع لا محالة وقضاء الله به نافذ لطبق الكلمة منه لتأجيل الفصل والقضاء بين الناس فيه إلى أجل مسمى ولكن هل يعني ذلك أن نستسلم لهذا القبر؟ إذا علمنا أنه هو قذر، فهل ألم نؤمر بمدافعته؟ به؟ هل يعني ذلك أن نستسلم لهذا القضر؟ فمهما حاولنا الاجتماع وترك الاختلاف فلا فائده والسعي هل يضم أن السعي لإزالة الاختلاف مصادمه للمقادير؟ يقول هذا من أخطر المسالك وابعدها عن الشرعي الحنيف نعم هذا الاختلاف من قدر الله الذي أمرنا شرعا أن نفر منه إلى قدر الله ما هو أنت القدر بتعرفه انت لما يقع فإمتى الآن واقع قدر مذموم واقع شيء هو شر بالنسبة لفاعله كما ذكما وأنت مطالب أن تزيله ومتى ازلته ووقع الاخر يدعى هنا يقدر له لك وقوع الأمر المحبوب المرضي له كما ذكر وكون أن في الجمله قد اخبر بوجوع بوقوع هذا الشيء المذموم فلا يعني هذا لا نفعل ازلته يقول فندفع القذر بالقذر ننازع القذر المكروه بالقذر المحبوب والواجب اتباع الشرع والإيمان بالقدر الجمع بين اتباع الصرع والإيمان والايمان وليس ترك الشرع والاحتجاج بالقدر فنحن لا ندري ماذا سبق القضاء به في حقنا ما زال ان زي ما بنقول للعاصي هو انت عرفت ان انت من اهل النصر بعض بعض الناس عظيم بالله يبلغ من يعني الصفات إني يقول لك أنه من أهل النار لا محاله هل علمت هذا؟ انت لم تعلم هذا إذن استمر في طلب أسباب الهداية فلعلك أن تناله طيب أما يزال برضو واقعنا رغم وجود إخبار عن وجود اختلاف في الجملة إلا أننا لا نعلم ماذا قضية لنا ناخذ بالاسباب ولعلنا نكون من المرحومين قال فإن الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في الأزمنة والأمكنة فقد يكون بعضهم في زمن ما في مكان ما أكثرهم أو كلهم على الحق مرحومين وقد يأتي عليهم ازمنه الفجنة فيقع أكثرهم في الاختلاف المهلك فنحن مأمورون شرعا بنبذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال ولا تكونك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البين نفس القضية ذا الذم الشديد يلحق الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البين وقال شرع لكم من الدين ما أصبه نوح والذي أرحين إليه وما أصين به إبراهيم وموسى وعيسى عن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أي أنت منهم بريء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عن الاختلاف إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم وقال محذرا من الاختلاف في الصف ظاهرا من مؤدي للخلاف بعضنا لا تتون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم يعني لو لاحظت عدد كثير من هذه الادله بتذم أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولكن يبقى ان هذا الأمر باقي في أمتنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذه الألفاظ زينت أن الذي جاءته البينات ثم أعرض عنها دغية فإنه مذموم كما ذكر لكن فعلا من المهم التنبيه على هذه القضيه أن كثير من الناس بيجري مساله من الخلاف امر قدري لا ينبغي أن نسعى الى ازالته يجري حتى للخلاف بين اديان بل احيانا البعض يعني يلتمس الاعتذار عن الكفار من باب انهم يعني انت ولدت لادوين مسلمين فأصبحت مسلما والآخر ورد لأبوين كافرين فأصبح كافر هذا من أخطر المثالك الأمر ليس كذلك لأن الله على رزقه عقلا ومن تمام رحمة الله أنه لا يحاسبه إلا بعد أن ينضج هذا العقل فلا يحاسبه إلا بعد البلوغ إذا بلغ عاقلا وبلغته دعوة الرسل إذا من جهة عاقلا بالغة يعني ايه عاقلا بالغة يعني البلوغ علامة على نبج معين في العقل فوصل لمرحلة معينة الصرع اعتبرها يعني وجود نشاط البلوغ في الجسد علامة على رقي العقل إلى درجة معينة هذه من رحمة الله تبارك تعالى ومن سعة فضله الآن نعم قد يكون هناك قدر من قدر انت ولدت لابوين مسلمين تحمد الله على هذه النعمه هو ولد لابوين كافرين ولكن عاقل وجاءته دعوه الرسل فهو ملزم به العجيب ان الناس فامر الدين الذي هو اوضح القضايا واظهارها ممكن يقول كذا بينما مثلا من ولد لابوين لصتين يذمونه ويعاقبونه طيب اذا كان الامر كذلك هنا ففي امر الدين من باب أولى القضية معظم المشاغبات التي يشغب بها البعض في قضية الـ الـ الكفار وما يتعلق بهم معظمها ناتج من أنهم لا يستطحبون أن الإسلام هو الحق وما عداه باطل وأن ظهور أن الإسلام حق وأن غيره باطل أظهر من أن الصرقة حراض أو أن السرقه مذمومة أو أن قتل النفس تعد أو غير ذلك لا أظهر من هذا بكثير ومن باب أولى أظهر من أن الديمقراطية حسنة لأن الديمقراطية ليست بحسن ولكن هم يرونها شيئا حسنا ويعاقبون من خالف طب انسان خرج تربى تربيه ديكتاتورية مثلا كما. ليه انتم عايزين انت تخلوا ديمقراطي رغم أنفه لك لا ده هي أمر لا يقبل النقاش إذن ده أولى الإسلام لا يقبل النقاش وإذا كان فانظروا في حجج صدق الإسلام وأدلته وأنتم تعلم طبعا يعني أحيانا بنضطر نقول حجج كثيرة لكن الآن هذا الراهب الالماني الذي حرق نفسه بالنار حزنا وكمدا على سرعة انتشار الإسلام في أوروبا يعني ربما اغنانا عن كثير من الكلام يعني هذه الصورة الإسلام مع عدم امتلاك وسائل إعلام كافية مع الحروب العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تشن ضد الإسلام الناس في أوروبا يدخلون في دين الله أفواجة الـ الـ يعني هؤلاء الأحضار والرهبان والقصاوذة لا يملكون شيئا إلى الدرجه التي حرق ذلك الرجل نفسه بالنار لانه ما يجد شيء يحاول أن يصد الناس به عن الدخول في دين الله يبقى ما نحتجش للكافر بالقضب ولا نحتج بالاختلاف ولا نحتج بأنه خرج كذلك لا ده هي نعم سيقع الاختلاف وسيبقى أمة النصارى هو اليهود فيبطون إلى قرب قيام الساعة الملحام ملاحم آخر الزمان فيها معركة فاصلة مع اليهود وأخرى فاصلة مع الروم نحن نقطع أنهم سيظلوا موجودين إلى قرب قيام الساعة لكن هذا لا يمنع من أن وجه الدعوة إلى كل أحد الدخول في دين الله يقول ومن القواعد الكلية المتفق عليها بين علماء أهل السنة الحرص على الألفة والاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف ولذا سمي أهل السنة بالجماعة قيل أهل السنة والجماعة لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم على ما كانوا آه عليه آه يعني المفهوم الجماعة يعني شوه تشويه كبير جدا لدى بعض الدعاء المنتسبين إلى السنة والجماعه ففر يغلو جدا في مفهوم الجماعة الحسية حتى قال إن الجماعة هي اجتماع الناس على متفلت ولو كان كافر ففر عنده هي دي الجماعه بينما أهل السنة والجماعة الجماعة الفكرية المنهجية على السنة اولا ثم الجماعة على يعني الحسرية ثانيا وإذا تعرضت هذه مع تلك فالجماعة هي الحق ولو كنت واحد إلى الدرجة التي دافعت أحد الدعاء مع شدتني على خصومه من الصوفية إلى الاشعريه إلى حتى المخالفين له من المنتسبين إلى السلفية في غاية العنف. فلما سئل عن غرض يزغل ما ما منصب الإفتاء، فقال لا يجوز لنا أن نذم لأنه عنده شيء من التفوف شيء من التمشعر، شيء من كذا. فار الآن المنهج يعني القضية مش المنهج أولاً، ثم قائل ثانيا لا دمت تنظر الأول قبل ما تتكلم. الفعل إذا صدر من شخص فيمكن انت يعني تنقضه الى اقصى درجة ونفس الفعل ونفس القول عندما من شخص اخر يبقى ستكت ولا تبين بينما ال المنهج هو الذي يبين اولا ونحن في كثير من القضايا اقول لك فلان ما انش ابن عربي مثلا احد اكثر خصوم الاهل ال ال ال السنة على مر التاريخ وكلام مشكلة تهمية في غاية السد أنا لو قالوا ما فيش شخصية ابن عربي أو ابن عربي لم يقل هذا الكفر ولا هذه القرهات وإنما دستت عليه مش ليس القضية والله إذا كان الأمر كذلك فيقر معنى المقر بأن هذا باطل وينكره ويعلن إنكاره ونحن لا حاجة لنا في محاكمة شخص بعينه المهم إن بيان الحق من الباطل فاهل السنة ثم الجماعة لاجتماعهم على ما كانت عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم على ما كانوا عليه قل فالواجب الشرعي أن نسعى إلى التوحد والاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم وتطبيق الخلفاء الراشدين ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم وان نحارب البدع والأهواء المفرقه للأمة حتى يقل أنصارها وأتباعها أو ينعدم فوجود الفرق الضال لا يعني بالضرورة وجودها في كل زمان ومكان ولا ألزم أن يكون أتباعها هم الأكثر كما اعترض البعض على متن حديث افتراق الأمة على 73 فرقه فقال إنه يقتضي أن تكون هذه الأمة وهي خير أمة أخرجت للناس أكثرها من أهل النار هذا الحديث صحيح حسن هذا حديث صحيح حسن صححه غير واحد من أهل العلم وطلقته الأمة بالقبول ويعني قل أن يوجد مصنف في العقيدة إلا ويرفن هذا الحديث اعترض البعض على ثنبه باعتراضات يجاب عليها بأن كثير من علماء الحديث قديماً وحديثاً قد صححوا البعض اعترض على متنه قال الآن أنت تقول أن الأمة ستفترق على 73 او اكثر او بضع و 70 فرقة فاين الخيرية في هذه الامة له العبرة مش بعدد الفرق العبرة بعدد الناس يعني انت ممكن الناس مجموعات هيقوم مجموعة فيها 100 وعشر مجموعات كل مجموعة فيها 2-3 يظل ان المجموعة اللي فيها 100 دي اكبر من ايه من كل البق اكبر من كل البق فعموم الناس عبر التاريخ بفضل الله لم ينتموا إلى بدعة منحرفة وإن كان ربما تنتشر بعض البدع بصورة او بأخرى في بعض الأذمنة وكثيرا ما تنتشر كسلوك عملي أكثر منها يعني أننا تفهم وتقرر أشياء مخالفة للسنة يقول بل بحمد الله أكثر الأمة على الخير والإيمان والتوحيد في جملة العصور وهذا مسألة أخرى برضو أحد أهم الجزئيات التي انتقب بها منهج السيعة والخوارج ولعل ما اشرنا قبل هذا إلى أن السيعة خوارج بل كما يقول صلى الله عليه وسلم أنهم أولى بوقف الخوارج من المكفرين بالكبيرة لأنهم خرجوا وشذوا عن الأمة من أكثر ما يحتاج به عليهم أين أين خيريت هذه الأمة؟ الشيعة عندهم إن الإسلام لم يوجد إلا فترة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجرد وفاته ارتد الصحابه كلهم. سواء اللي بيقول ارتدوا أو اللي بيقول فتقوا أو اللي بيقول ظلموا كلها مفرضات أو قريبه من بعض يعني كلها تدل على أن تاريخ الأمة أن الأمة ليس لها تاريخ حتى اللي منهم بيحاول يتجمل جدا في اللفظ يقول مثلا لا احنا لا نسب الصحابة ولكن كان الاولى أن يختاروا عليا انت ممكن لو قلت الواحد منهم في اختيار فقهي كان الاولى بك أن تفعل كذا يغضب أو أن تقول كذا فكيف به ينسب الأمة كلها إلى أنها أمامها الفاضل لا ومش بس كده ده منصوص على إماماته أنا أقول لك أن بأن علي رضي العنو عندهم منصوص على إمامات وتركه عمدا طبعا معظمهم مقتضى كده أن الذي بويع بالخلافة كان غاضبا ظالما فاطقا وبعضهم يقول كافرا واللي ما يصرحش بكده كلامه معناه كده أنت بتقول علي رضي العنو كان منصوص عليه أنه هو الإمام طيب اللي كيف استجاز أبو بكر ده مش منطوص عليه نص قد يخسى على البعض قالوا ان سلام جمع الناس كلها في غدير خم وعلى صعيد واحد وأمسك بيد علي وقال هذا وصي يبقى هل يا أي واحد يخالف كده لو صحت هذه الأكذوبة يبقى أي مخالف يبقى فاسق وأي, ما وأي واحد يعاون هذا المخالف يبقى مثله وإذا حقيقة اعتقاد الشيعة أقل أحوال الصحابة عندهم الفزق ومعظمهم يرون كفرهم فبيبقى إذن بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انهار الإسلام تماما وضقي محصورا في اربع أفراد أو سبعة ثم رجعت مرة ثانية في فترة خلافة علي مع ما فيها من مناوئه من وجود مناوئين لعلي رضي الله عنه ثم ارتفع الإسلام من الأمة وبقي الإسلام الحقيقي مطاردا هم بيعترفوا أن أئمة ال البيت لماذا لم يطالبوا بالخلافه لماذا لم يظهروا منهجهم؟ طبعا أئمة البيت مراء منهم بعضهم كان يأتي الناس يكلمونه من حيثية وجود مفاسد عند أمراء بني أمية فيحاول أن يغيرها بعضهم حاول الخروج على أمراء بني أمية إلى أن أفتر العلماء بحرم ذلك من اجل المفاسد ولكن يبقى أن أهل البيت ليه ما عملوش كما أنتم تقولون وطلبوا لك لا كانوا مقهورين يبقى بعد خلافه علي رضي الله عنه رجع أهل البيت إلى القهر وأهل البيت يعني عندهم الإسلام الحق وبقيت الأمة على ظلمها أو فسقها أو كفرها حسب كلامه وحتى أهل البيت أه دخل آخرهم استرداب فيما يزعمون يعني حتى النقطة المضيئة المختفية بين الناس كانت بتمشي على وجه الأرض متسطرة دخلت في وما طلعت يبقى قوام الأمة اللي, اللي الإسلام نزل عشان تبقى هي دية يعني هو دا في الحياة دخل استرداب دخل استرداب ليه خوفا من خلافة العباسيين لا يكدوه زالت خلافة العباسيين وجاءت خلافة الصليبيين وبرضه المختف من يزعمونه الامام الغائب وبعد كده طب صار لهم دولة الآن شيعته لهم دولة طب ما خرجش ليه الحاصل ان كلام الشيعة يقول ان فيش إسلام الإسلام لم يطبق على هذا الارض وإذا أحد عوامل إعجاب الكفار به برضو كلام الخوارج بالذات يقول لك انه إن هو على الحق واحد او هو واثنين على الحق او خمسة او سبعة او خمسين او سبين طب القرآن انت تعلمته ازاي يقول لك تعلمته طب مين اللي كاتب المصحف مين القراء اللي انت بتحفظ على أسرطتهم دولنات كفار يقول لك مش مش كم اخدك كتاب ربك عن كافر يعني هذا امر في غاية العجب اه آآ آآ يعني إذا أيضا الأمر ينطبق بدرجة أو بأخرى على من لا يرون إلا الفساد يعني الأمة فيها خير بفضل الله إحنا ما ما البعض لا يرى إلا يعني بعض الخطباء أظن من شهر رمضان إلى الآن بيتكلم مش عن مفاسد الأمة يريد حتى تكلم مثلا مش بتكلم عن التبرج عن الربا نحن نتكلم عن مساسد الجماعات الإسلامية يعني, يعني فيش في الدنيا بعد كده نور خالص دا يعني لما يبقى ليس لا لا هو دي الجزء اللي فيه قدر من الخير نقولنا معظم الجماعات الإسلامية خير فيه دخل عايز لماذا تستكشر أن تقول عليه خير لماذا هذا الجهود ده أنت يجب أن تنشرح صدرك بوجود أي من النور موجود بين الناس فبقى الكلام ان دي ليس فيه إلا المفس، طب وعموم الناس طبعا يعني الأمر حدث ولا حرج يبقى فين الأمة فين الاسلام يقولك الحزبيه الحزبية وتفريق الأمة أي حزبية هو الشيء صار في الأمة عندك أحد لكي يتعذب ما هي الأمة صارت مظلمة كلها من أولها إلى آخرها عند هؤلاء الدعاء مع عوام الناس حالهم معروف والجماعات الإسلامية لا يرى منها إلا كل خبيث وهي سبب تفرق الأمة وسبب تشاغم الأمة نعم وكما ذكرنا إن, إن لابد إن يعني ذلك دور هذا البحث يعني نحاولين نعرف ننصف نعرف إيه الموافق للحق نقر ونقبله ونقول للناس اللي عنده خير فيه دخل نقول له يعني تمسك بالخير الذي عندك واترك الدخن الذي عندك صحح هذاك ولكن انت حتيجي عند الناس الخير اللي فيه دخن وتقول ليس عندهم إلا الدخن فاضل مين من الامه فين أمة الإسلام فين هذه الأمة الخيرية أين, لا أين وجودها على أرض الواقع إذن بلا شك أن المؤمن ينشرح صدره لوجود أي خير ولو كان فيه دخن لكن على النقيض الآخر ما يشرك عشان الخير اسكت عن الدخن لا يبقى دول منهجين متعارضين واحد لو رأى اي دخن لن يتكلم الا عليه ولم يرى الا اياه ده مساله ليست حق للمخالف فقط تقول انصاف مع المخالف لا ده حق للامه ككل ان تصر برؤية الطعام ان ينشرح صدرها يبقى المظهود المؤمن يحب شوع الخير ما يلاقي بالعكس احنا مثلا كثير الاخوة يسألوا عن الحجاب التبرز والآن صار أسوأ من كده نقاض التبرز يبقى حجاب غير مكتمل الشرط نقاض فيه غير مكتمل الشرط نقول يعني آآ آآ ندعو هؤلاء إلى الالتزام نلندى هذا الحجاب لا يحقق الشرط الصارعي ولكن لا نحن نفرح بمبدأ أن المتدرّجات بدأنا يشعرنا بأن التبرز يشعرنا بخطورة التبرز ويسعين, ويسعين إلى الحجاب القضية إن ما وجد من خير فاقبله وانشره بين الناس حتى لو كان في دخن بس تدين أن هذا فيه دخن وإن خطورة الخير الذي فيه دخن أن يركن إليه طاحبه لأن هو ده الخلط وصل إلى الخير عشان كده برضه ما ينفعش إن إحنا نوم نقبله ونسكت بل لابد من التشديد يا من عرفت الخير ورغبت في الخير لماذا ترضى بخير منقوص لماذا ترضى بخير مشوه ملوث بأنواع من السوائل ولكن هذا من تنشرح صدور المؤمنين إذا ما وجدوا أنواع من الكزام بلين الله طبالك تعالى بلا شك قلب الأكثر الأمة على الخير والإيمان والتوحيد بحمد الله تعالى في جمله الاصل وكون الفساد ينتشر في زمن ما أو في بلد ما لا يعني أن هذا هو الاصل فلياس إن الاجتماع إذن من الاجتماع اذا من وساسه الشيطان وعمله لانه يصد المسلمين عن العمل الواجب عليهم شرعا بالبعد عن اسباب الاختلاف والتباغض والاثر باسباب الاجتماعي والتالف صلى الله عليه وسلم